فَهَاكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَيْنَا الْمَرَامِ فَقِئُوا وَانْسَحُبُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَإِن كُنتُم مَّرْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فتأمموا صيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مع واذكروا نمة الله عليكم ومي ثاقه الذي do no. شنال قوم على أن لا تعدلوا تعدلوه وأقرب للتقوى فيرات <تصفيق>